تسقى من عين انيه ليس لهم طعام إ ل ا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ل ا ئ م ه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين ج ا ر ي ه فيها سرر مرفوعه و أ ك و ا ب موضوعه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 فذكر إ ل ا م بما انت مذكر لست عليهم بمصيطر إ ل ا من تولنا وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر إ ل ا إ ل ي ن ا ايابهم ثور حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسر هل في ذلك قسم ا لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد التي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 فان الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن وانما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا يا بل يا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جدا ا إ ذ ا ت ك ت ا ل أ ر ض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا و ج ا ء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ولا يوثق وثاقه أ ح د يا أ ي ت ه ا النفس المطمئنه ارجعي الى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي جلتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حلهم بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب أ ن لم يره أ ح د أ ل م نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم ا ل ع ق ب ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ع ق ب ة فك ر ق ب ة أ و إ ط ع ا م في يوم ذي مسغبه يتيما ذا م ق ر ب ة أ و مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آ م ن و ا وتواصوا بالصبر وتواصوا ب ا ل م ر ح م ة اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار موصده بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها 「生きている」 فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ن ا ق ة الله وسقياها فكذبوه فعطروها ف د ب د م عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلها يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا ي غ ش ى ي ا والنهار اذا تجليا وما خلق الذكر والانثى أ ان سعيكم لشتى ولكن اصبحت ا ص ت ق ى و ص د ق ب ا ل ح س ن فسنيسره ل ل ي س ر ح ت اصبحت اصبحت ا ب ح ت ا ص ت اصبحت اصبحت ا ب اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ت ا د ى إ ل ا وإلا لنا فانذرتكم ل ا والأولى للآخرة أ ف نيارا تلظى لا يصلاها الا ا ل أ ش ق الذي كذب وتولى وسيجنبها ا ل أ ت ق ى الذي يؤتي ما له يتزكى وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزى إ ل ا ابتغاء وجه ربه ا ل أ ع ل ى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسولكم النبي المصطفى الطاهر الصادق ا ل أ م ي ن عليه من الله تعالى أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى التسليم ونحن على ما قال سيدنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم اللهم اختم ب ا ل س ع ا د ة أ ع م ا ل ن ا وحقق ب ا ل ز ي ا د ة آ م ا ل ن ا و ق ر ب بالعفو و ا ل ع ا ف ي ة غدونا و آ ص ا ل ن ا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومر علينا بستر عيوبنا آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة